بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخواني وأخواتي ويتجدد فيكم اللقاء ويتجدد معكم بإذن الله عز وجل التواصي بالحق والتواصي بالصبر التواصي بالعفة والتواصي بالفضيلة والتواصي بإذن الله عز وجل بالتمسك بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم واستمراراً في حملة العفاف الرابعة حتى ينتصر العفاف بإذن الله تبارك وتعالى وهو منتصر بوعد من الله عز وجل ووعد من المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجهد بإذن الله عز وجل من المؤمنين الموفقين الذين يخدمون دين الله تبارك وتعالى استمرارا في هذه الحملة وفي لقائنا الخامس في هذا اليوم يكون معنا شيخ فاضل جليل اشتقنا لرؤيته واشتقنا لسماع كلامه المبارك بإذن الله تبارك وتعالى ولعله لن يكون الإخبار عنه جديدا لأنكم رأيتم الإعلان عنه منذ البارحة فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عبد المحسن الأحمد حياك الله, الله شيخنا نسى الله يحفظكم يا رب هذا نحن بناخذ مقدمتنا شيخي نعتذر منك تعودنا كل يوم نقدم بقصيدة فنقدم بالقصيدة ثم ندخل في حواراتنا هذا الشاعر محمد بن حسن أبو عقيل يقول فتن تهدد بنا وتسوقنا نحو الضلال في عالم أخاقه فيها مجون وانحلال الغرب ينفث سم والشرق مسلوب النصال وغد الفضاء موزعا لسمومهم دون انفصال وتأثرت أجيالنا وخب الحديث نضال يقضي الشباب للي بيا لال إلا فتى الإسلام من يصغي لصوت من بيال وفتاة دين الله من تسعى لترضي جلال عفة في نفسها ولأمر خالقها امتثال ليست ترى, ترى إلا على أخلاق فضل واكتمال إسلامها عز لها يسمو بها نحو الكمال مستورة في خدرها ليست مزاحمة الرجال وحجابها شرف لها ينبيك عن حسن الخصال وترى التبرج خصلة تودي إلى سوء الفعال تصغي إلى صوت الهدى صماء عن صوت الضلال ليست تهيم بموضة أو فكرة ذات حلال أو داعر يغري بها ليذيقها كل الوبال هي خولة في بأسها وصفية عند النزال خنساء تضحية إذا ناد المنادي للقتال وخدينها قرآنها وتهيم في السبع الطوال يا رب وفق سعيها فبمثلها تبنى الرجال فبمثل العفة والطهارة تبنى الأمم ويعود بإذن الله عز وجل شأننا العظيم يجدد في هذه الأمة دينها وإيمانها فنبدأ أخواني وأخواتي هذا اللقاء المبارك مع الشيخ عبد المحسن ولعل شيخي اليوم يعني اللقاء راح يكون عبارة عن شبهات احنا تكلمنا البارحة وقبلها في موضوع هدم العفاف جاءتنا اتصالات سابقا. من بعض الأخوات وقالت إن يعني حديثكم عن موضوع العفة كأنه يجرح في الأمة أن ليس فيها عفاف نحن نقول أن الأمة فيها عفاف لكن نحن أدوارنا أن نحن نذكر ونجدد ونبين من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه أنت شيخي أولاً قبل ما أبدأ بالأسئلة أنت معانا أن هذا الموضوع يحتاج أن يجدد كل يوم ولا يكفي أربع حملات على النها إلى الآن أو شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفيه عليه الصلاة والسلام أما بعد حي كل من يسمعني من المسلمين في كل مكان أما بعد شكر الله مسعاكم جميعا سواء المشاهدي والمشاهدات ومن قام على هذا اللقاء ومن صوره ومن مد يدا فيه وافقك بالمليون مرة أن الله سبحانه وتعالى قد قال وذكر في النذكر لكن اللي ما تنفع حدد الله سبحانه وتعالى يا أما عندك مؤمن فتنف أو غير مؤمن فلا تنتفع قال فذكر إن فعت الذكران سيتذكر ما يخشى ويتجنبها الأشقاء فنحتاج نذكر أنفسنا كل يوم ونحتاج أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم فبيض الله وجوهكم وجزاك الله خير الله يفتح لك طيب شيخي نحن اليوم في الباب الثالث من أبواب أو الأبواب التي فتحت على الأمة في موضوع حب العفاف تكلمنا في الباب الأول كان الاختلاط الباب الثاني كان خروج المرأة اليوم بعد ما صار فيه اختلاط وفي خروج طيب هذا الخروج يحتاج لزينة يحتاج إلى تجمل أنا صغتها كلها وأغلبها في موضوع يعني آراء تطرحها النساء النساء تعلمتها من وين سمعتها من العلمين سمعتها من الحداثيين سمعتها من من النساء ينادون بتحرير المرأة وغيرها لكن هذه شبهات تحتاج إن نحنا نتحذها وبين عكسها بإذن الله تبارك وتعالى المسألة الأولى الحجاب أو اللبس أو الزي أليس حرية شخصية يعني أنا مسؤول عن ما يلبس عبد المحسن الأحمد ولا عبد المحسن الأحمد حر في لبسه طيب اسمعنا المرأة لا ليست حرة في هذه المسألة الأمور الثلاثة ذكرتها الأول الاختلاط. في قول الاختلاط قلنا الاختلاط ثم خروج المرأة واليوم الحجاب واللباس أيها هكذا أصلا إذا تنازلت تتنازل م. الله سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكنا إذا ما الأمر نبدأ نقعد نقعد نعدل هالخروق طيب أنت الآن عندك قربة أقول لا تخرقها صار بتدفع الثمن إذا خرقتها تب تبدأ تدور حلول عشان هال الخ اللي بعدها كأن س سبح انفرطت أما قضية قضية الحرية الشخصية صادق اللي قال الكلام هذا هي حرية شخصية لغير المؤمن عشان كده الله سبحانه أصلا ما خاطب كل الناس قال قل للمؤمنين ما قال كل الناس اللي مو مؤمن حرب كيف فلا بيتحمل هو عواقبها عند الله الخطاب جاء للمؤمنين قال الله عز وجل وكل المؤمنات صح صحيح وقال الله عز وجل قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين المؤمنين فالمؤمن هذا كلام مو له أصلا ليش تدخل ويقول حرير ما حد كلمك أصلا مم. أنت ما حطوا عليه القضية القضية هذه للمؤمنين فقط ليش للمؤمنين المؤمنين ليش يقول ولنساء المؤمنين إيش يدنين علينا وأنا لما أدني شيء من فوق لتحت وأعلم ما فيني راسي يدنين علينا من جلابين الله يحب المؤمنات فيريد أن يدل, يدل لهن على ما هو أعف لهن وخير لهن قال ذلك أدنى أن يعرفن يعرفن بايش بحيائهن وحشمتهن فما يتعرض لهن أي تأحد ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الله غالي عندها المؤمن ما يبغىها تؤذى لكن الفاسقة والفاجرة قالها تؤذى هي أصلا الكلام ما هو لها طيب لأجل هذا بعدها إيش قال الله عز وجل الآية اللي بعدها قال لئن الأماة تكلم عن حجاب تكلم عن المصدر اللي جاي يقول لك هذه حريات شخصية وهذه يتكلم من الكلام ما له داعي قال لئن لم ينتهي المنافقون واللي بال عليه ترى قضية منافق فالخطاب مو له أصل لكن يدخل نفسه مع المؤمنين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة مقرؤ مكتوب لنغرّينك بهم، بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليل ملعونين أينما تقف أخذ وقتل تقتيرة ليش المؤمنين؟ لأن الله وصف للمؤمنين أن إذا جاء أمر ما يجوز نحر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر إيش؟ يكون أي يكون لهم الخيار؟ ما عنده خيار وحرية وما عنده هو عنده رب يؤمن أن هذا ربه اللي شق سمعه وبصره وأنطق لسانه وخلق عقله وحرك أطرافه فهو يؤمن وعنده جنة وعنده نار لمن أطاع الجنة ولمن عصى النار فهو مؤمن أن هناك ملائكة تسجل وأن كل عمل يعمه الإنسان سيحاسب عليه. ما في عندنا أحد وكلهم آتيه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداء هذا العبد العبودية قسمين عبودية عامة وعبودية خاصة العبودية العامة عبودية جميع الكائنات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداء رغما عنه هو عبد هذه عبودية عامة لكل كل شيء طيب؟ لكل ما خلق الله عزيز العبودية الخاصة عبودية عبرية الله سبحانه وتعالى والاستسلام إيش ما نعبد إيش ما نادم ما أقول هذا طريق معبد أي مدلل واضح هذا العبودية هذه من الذل إيش يعني إيش يعني عبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة فهذا الكلام الآن الحجاب هو لعباد الله إذا أنت منك من, أنت من عباد الله أنت حرة عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم وليدين في غير مسلمين مؤمنين لكن نحن نتكلم عن العفة اللي أمر فيها الله سبحانه وتعالى من أمر المؤمنين, المؤمنين طيب شيخي المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين ترشبهات ليست في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين إن الله لا ينظر إلى صوركم لا سلام صحيح هم ينظروا إلى قلوبكم. يا سلام. يعني مثلا مثلاً تقولوا طيب أنا قلبي ممكن. مثل ما يقولوا لك الآن حتى الممثلات. أم أنا قلبي سليم. أم تاس. أنا أحب الدين. أم تاس. أنا أحب الله. يا سلام. أنا أنا ممتاز. أنا ما أعمل فاحشة. يا سلام صحيح صحيح هذا المعلومة اللي ذكرها من هو النبي عليه الصلاة والسلام السلام صح؟ صحيح. إذن خلينا نكملها. مم. ما يصلح أقولك وايد المصلين. واسكت. <تصفيق> وخل الذين عن عن صلاتهم ساهموا موجودين فأقول لا تصلوا. إذا بناخذ كلامه عليه الصلاة والسلام لابد أن نأخذه كلها ما دام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كله كله الجسد. فالعين ما تشوف مخلاف ما أمر الله من يقوله أن يغضهم صلح فيغض فاللسان ما يغتاب مم. صح ولا لا؟ فإذا هذه الأشياء هذا اللي ينظر الله عز وجل يقول الله يقول تبغون تعرفون اللي الله راضي عن قلبه ترى إذا صلح صلح سائر الجسد مم. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يبدين زينةهن إذن ما عاد فيه حرية شخصية إذن قضية قضية عبودية ما في أحد حر نحن عبيد لله عز وجل وكل واحد هنا عبد أما عبد لي إلا عز وجل وهني أن له تلك العبودية والشرف وإما زادني فخرا وتيها وكت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد النبي هذه شرف إما كنت عبد لله عز جل مباشرة تلقائيا ستعبد الشيطان يا عبتي لا تعبد الشيطان يقول إبراهيم عسى لأن ما في يا أما تعبد هذه أو تعبد هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم الدنار تعس عبد الدرهم تعيس عبد الخميس والخميلة أزياء الله يقول لا يبدين زينتهن هي تعبد الموضة وإنما راحت الموضة فهذه ما لها علاقة في كلام الله سبحانه هذه تعبد غير الله أرأيت من ات أرأيت من اتخذ إلها هو و... الله يقول لا يبدين زينتهن ولا يضربن بأرجلهن يدنن عليهن تقول أني أدني وانا حرة إذا أنتي الله قال الله سبحانه أرأيت من اتخذ إلها هو و... أفأ أنت تكون عليه وكيلا؟ أنت تقول له لا خلك على وعر كيف؟ بس شوف الآن وصل وصف الله يقول الله إيش قدره عندي؟ أفأ أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم إيش يسمعون أو يعقلون؟ يقول خودر أنت هتكلم بطريقة هذه اعرف إنها عند الله عز لا مع الناس اللي ما يسمعون ولا يعقلون إيش بعدها؟ إنهم إلا كالأنعام. يقول الله مثلهم مثل القط اللي في الشارع اللي من الزبائل، مثل مثل الفار، مثل مثل الجرذان، مثل. قال إنهم إلا كالأنعام. بل هم بلهم أضل. لأن الجرذان والحشرات تسبح الليل والنهار. وإن مم. من لا يسبح. هذه تقول لا نفره. هذيك ما يسعها أن تنحرف عن أمر الله عز وجل. ألم ترى؟ أن الله يسجد له يعني من خضوع ما ايش يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب لما جاء عند الناس ما قال كل الناس والناس لا في تفصيل في ناس ما يبغى يعبد الله عز وجل <تصفيق> ها يبغى يعبد هواه تبغى تعبد الخميره والموضه وتبغى تعبد بنو علمان والشياطين قال الله وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ إيش لهم ما لهم هذولين؟ ما يرضون يخضعون للأموامر الله عز وجل قال حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ ما بعد اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ فَإِذَا أَهَانَ اللَّهُ عَزْجِيَ الْعَبْدِ أخي فَأُمَيَّضُ لِلَّهِ فَلَنْ تَجْدِرُهُ سَبِيلًا إذا كان العبد يقول حر إذن في يقولها عند الله عز وجل يوم القيامة أني حر إذا جاءت الملائكة تأخذ قال أنا حر إذا جاء يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق أحد حر تحرر من عبودية الله سبحانه وتعالى وما خلقته هو اللي خلقنا يا جماعة وهو الحدد سبحانه وهو الذي يقدر الأمر كما يشاء قال وما خلقت الجن الجنس إلا ليعبدون فاعبدوا الله مخلصين له الدين ما عبيت اللي يقول والله أنا مو بني هو عبد ل لثاني بس ما راح ينفع الثاني هذا. طيب شيخ هربوا من الرق الذي يقول, يقول له. برق النفسي والشيطاني. طيب صحيح شيخ المسألة الثانية أو النقطة الثانية اللي أ أريد الكلام عنها أو التي يطرحها كثير من الناس اليوم مشكلات الأمة كبيرة الأمة مبتلابي باغتصاب أراضي بتعطيل لأحكام شرع الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة في الأمة مخيبة. أنتي جايين انت تتكلمون لي عن غطاء حجاب تدغ في المرأة أو تتستر، فالوقت مو وقت هالملاء، وآخرين يقولون هاي مثال قشور، يعني مس لهذا المستوى اللي تتعطل فيها الدنيا لأجل هذا لن ليسألك الله عز وجل عن اقتصاد دولة لدولة، لكن سيسألك الله عن أحكام الدين اللي عندك، الله سبحانه وتعالى لن يسألني الآن بود اتزموا فلسطين، لكن سيسألك ليه ما أحكام الدين ليه لن تزول الآن عبد يوم فلسطين، فكل إنسان عنده دائرة سيسأل عن أمر جاء فيها. أما قضية القشور وما القشور الله إن بعليه صاد سلام ما تجرى يقول القشور. بل قال إياكم ومحقرات الأمور فإنهن فيأتي واحد له رسوله نبي اللي طالب جلنا يتبع هذا النسل. قال في البخاري في حديث مسعود يقول يقول والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به. تخيل واحد بيأكل الجبل قاعد يتسق قدامه ولا السقف البلوك اللي عنده بيطيح الآن تخيل هالحديد الآن اللي قد فوقنا يهتز ظنك بنقعدنا وياك نتقابل لا والله لا. تلقاني أكلم كناظر فوق قال والمؤمن في البخاري يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به يعني بس يتحرى متى هد عليه وتعال قال واحد توباني قصر قال ترى القصر بين الحين يروح ويترك كل شيء يطلع سهل. قال هو واقع به قال والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنبيه فقال بياك كذا طاب بصراحة. القضية انتهت لأجل هذا يا حبيبي الغالي الله سبحانه وتعالى لما يأمر أمر ليس قشور لما يقول الله جل جلاله ولا يضربنا بِأَرْجُلِهِنَّ عجبا جماعة مشكلتنا اليوم حتى في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى جالس يرقق الدين الدين ما هو لنا الدين ليس لنا الدين لله عز وجل فننزل كما شرع الحين لما يجي واحد يقول لك والله يا أخي تلقاه يضرب أمه ولا أبوه تقول لها يا أخي كيف, كيف أنت أصلا تترفع صوتك عليهم يقول لك يا أخي الله ما قال لا تضربونهم الله قال لا تقول لهم أفن صح؟ وأنا ضربت طيب الله سبحانه وتعالى ما قالك روحي يطلعي هالبنطلون الضيق ولا طلعي هالتالنور الضيق ولا الفتحة ولا طلعي الساد ولا طلعي النحر والصدر الله قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين يعني واحدة لابسة خمسين عباية الحين خمسين عباية خمسين وسبعين قفاز. وثلاثين غطاء ثم تمشي وتطلع صوت تج والله العظيم سيسأل الله عن هذا الصوت لأنما لا طع زينتك يقول لا يضربنا بأرجلهن ليعلم من اللي بيعلم يا ربي وراح الجالس لا أعمى ما سمع بس ما طلعها سمع الكلام الحين عن صوت يقول لما ما يخفين عشان ما يجي الشيطان يدخل يقول ترى مدام طقطق تكيد رابسة كعب رابسة خلخان معناته هي زينة من جوة ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أنا, أنا, أنا قرأت شيء شيخ عن هالآية واحد من, من هؤلاء اللي أيضا عندهم مثل هذه المسائل يقول الله قال ولا يضربنا بيرجن يعني المقصود هي لل للقرشيات السابقات لأن كانوا أصلا يضعون خلخان نحن حريمنا اليوم ما يحطون خلخان هي لو ضربت ما في صوت يا في سلام. هذا الكلام هو هذه حجته قالوا أن الكلام هذا كله وإذا سألتمه هم متاعهم فسألوه من ما حجاب هذا ل نساء النبي عليه الصلاة عشان كذا جاءت الآية ما في أصل أي شيء يؤيد كلامهم لكن بنروح بالآن يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك لما تجي قضايا العفاف لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ما قال لنساء القراشيين ولا لنساء مكة قال المؤمنين يدين عليهن الخطاب بعدها نرجع وردهاني نقول الخطاب لنساء المؤمنين اللي ما هو مؤمن هذا الصلاة الخطاب ما ليش دخلنا يعني أنت الآن عن يا الآيات اللي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات وكانت لهم حتى قضية التي كنت تقول من شوية اللي يقولك الإيمان في القلب ولا في آية في القرآن ذكرت إيمان الحرب عمل أمر ريحا أو تلميح ليه عشان ما يقول واحد هنا مؤمن وبره غلط لا يقول لك آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن تجد دائما مع بعض أو يقول لك قد أفلح المؤمنون ثم يذكر لك أعمال سلسل من أعمال الذين هم في صلاتهم خاشعون ولذين هم عن لغم العرضون لابد يذكر لك العفاف قالوا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكم الجزاء هذا أولئك هم الوالدين والذنوف هذا مو لأي أحد هذا المؤمنين الله يجعلنا وياكم منهم فمن هو عبد أصلا الله سبحانه وتعالى يقول ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أي يكون الأمر أن يكون لهم من خيرهم فهذا الأمر للنساء كلهم جوا الله بعد بمشيها على كيفي بقول لك والله الربا بعد ترى نزل في القرآن في عهد محمد صلى الله عليه كان يتكلم عن الر من قال قال الله عزيل ادخلوا في السلم كافى والله سبحانه وتعالى والنبي صلى لما أنزل بتكلم عن هذه الأحاديث وتكلم قال سيكون من ورائكم يعني بيجيكم ناس يتفلسفون يتكلمون قال وناس البخار من حيث حذيفة قال وناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هم دعاة لكن وين على أبواب جهنم من أطاعهم فيها راحوا الجنة من أطاعهم فيها قذفوه فيها قال ومن مخرجة رسولة قال قال وين لو أنت ما تجد إلا أن تعظى على أصل شجرة فيأتك الموت وأنت على ذلك فقضية أن بعسل لما يقول القابض على إن ورائكم زمان صبر للعامل فيها للعامل ما قال اللي قلبه زين لو صلينا زاد زانت الأمور كلها الله يزين قلوبنا قال العامل فيها أجل خمسين منكم قال الصحابة أو منهم يمكنك يا رسول الله زل لسانك وبغيت تقول منهم قلت منكم وقلت منكم قالوا يا رسول الله أو منهم قال لا بل منكم صحابه أبطال على طول قالوا وما ذاك يا رسول الله ليش يعني احنا تقطعنا معك وخباب من قوت نتقطع جسمنا على, على الجمر لم تشعلهم أنمار حتى قل والله ما, ما كانوا يطفئون الجمر عن ظهري كان يطفئ الجمر الودك اللي يسير من شحمي وكلنا متقطعين معك كيف هم أجرهم مثل أجر خمسين واحد منا قال النبيع السلام إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. أنت لما تجي واحدة م من صحابيات واحد يتكلم عليها الكل يقولون لا هي صح وأنت يضل غلط. لكن الآن صار الواحد الواحد الحين اللي, اللي ينصح أحد تلقى زوجته له يا أخي إيش دخلك في الناس تورطنا معهم ولده يقول بابا خلي العالم في حالهم وهذا يقول فيأخذ أجر من هذا وأجر من هذا أجر من هذا تساوي أجر خمسين صحابي. فنمشي على ليش يقول إن هذه كلها ليش يقول إذا قامت قيام وفيدي أحدك في, في, في الإخرس ليش كل هذه طيب شيخي نتلقى اتصال الاختي باصمة من ليبيا الاختي باصمة السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته نقطع الاتصال الاتصالات من ليبيا اليومين هذي فيها شيء ظاهر. طيب شيخي إلى أن تعود الاتصالات مرة أخرى عندي سائش تكون كل قيودكم في الدين في الملابس علينا نحن والرجال يلبسون ليبون طيب ليش يعني هم فاتحين لهم لحن سكن علينا صك؟ أولا هذا هذا الكلام قلة أدب مع الله عز وجل أولا يعني مجرد أن تقول أنتم ماذا احنا؟ احنا جلسنا يعني جلسة منظمة وقلنا المرأة تلبس كذا أو ذا شوف لاحظ من أهل الباطل والعياذ بالله أو من أو من استخفه الشياطين واستهوته الشياطين ما يقول لك الله قال يقول أنتم طيب أنا أؤخر ما يقرار من النبي عليه السلام والحكم من رب العالمين انتهت القضية من اللي قال بعدين من اللي قال نحل نسا ولا على الرجال شوف يعني شوف لاحظ الحجج واهية إذا أراد من يراد أن يعصي الله عز وجل يبدأ يجيب له حجة واهية قال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أرخى معذرة أنتم أنتم انت لنفرض أنتش حلاقتك أنت مأمورة إذا كان الأمر هذا من الله سبحانه وتعالى أو من مُعْسِلِين أنا وما كان قومي عُيّ الله ورسوله يقول أطعنا من قال إن على النساء وعذر الرجال لا والله الكل عبيد وعلى هذا ما يناسبه وعلى هذا ما يناسب يا أخي ما سمعنا واحد جاء يوم من الأيام من من الرجال حتى وإن ظل ما سمعنا أحد يوم للمجا قال كيف أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك يا أخي ليش معطين الحقوق كلها للحليم ليش أنا اللي أتعب وأكد وأكدح وأنا اللي مسكن الأم, الأم وثلاث ثلاث حقوقها وأنا ما إلا واحد يا أجي ما هذه قلة أدب مع الله ما هو قلة عشان كده لما جاء قوم صالح ما قالوا إنا بالذي أنزل الله كاذبون قالوا إنا بالذي آمنتم به إحنا مشتدتنا معكم معنا الأمر من الله سبحانه وتعالى إننا بالذي آمنتم به كافرون كافرون <تصفيق> طب غرما تقول إن بالذي أن الله ليش دائما تقول أنتم وأنتم وأنتم؟ ما في أحد بيت... اللي بيتكلم من غير قال قال صلوا قدر انتم. لكن قال الله سبحانه وتعالى ولا يدين زي ما تقولن تاتت قرار من الله سبحانه وتعالى الحكم من الله صل أخ أبو شادن الأخ أبو شادن السلام عليكم السلام, عليكم. عليكم السلام. السلام الله وبركاته عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته ساك الله بالنور الله يحفظك تفضل أخي أقول السلام وكل كلام الشيخ عبد النصر. معاك الشيخ تفضل. كذا هذا الشيخ عبد حياك الله حيبي حياك الله. أقول السلام في السؤال ثري الحين في بعض المذاهب يعني أباح حتى ذكر الوجه المره هم على أي أساس استندوا يعني المذاهب كل المذاهب يعني شيوخ علماء ما أفهمين وعارفين كل شيء على أي أساس أباحوا الموضوع هذا. زاك الله عنا كل خير. زاك الله خير زاك الله خير رخ مشان موضوع ترى كشف الوجه. باب من الأبواب اللي تحتاج لنا إيه تفضل شيخ خيب زين الآن آه الأئمة الأربعة عليهم ورحمة الله أجمعين ما كان الواحد منهم عشان يجيب الحديث عن الوضوء مثلا يطق له الانترنت زي اليوم ويطلع له الحديث كلها كان عشان يأخذ حديث في الوضوء تلقاه يروح يسافر للكوفة ويسافر للمدينة عشان يأخذ حديث واحد فكل إمام من الأئمة هؤلاء يحدث عن ما وصله من الأحاديث هذا اللي وصله بعد الجه عشان كده فيه يا جماعة أهل العلم اشقاروا وقاروا ولا حديث ولا حديث في كشف الوجه يعني اتفقت فيه شرطين أن يكون صحيح وصريح أبدا وكل أحاديث تقديث الوجه صحيحة وصريحة الحديث يشترض فيه أن يكون صحيح قضية وصحيح أما يكون حديث صحيح بس ما هو صريح ويبدأ الواحد يقول يمكن يقصد نبع سلام أو لكن تعال انظر إلى الأحاديث اللي في في كشف الوجه كلها صريحة صحيح. وصحيحة لما تقول حديثين حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس في قضية كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا في الحج وكنا مع نكشف وجوهنا فإذا مر بين الركبان إيش أسدلت إحدانا من على رأسها فغطت وجهها طيب هذه حادث صحيحة وصريحة طيب ليش يوم جو الركبان حديث البخاري اللي صدقتها آية من كتاب الله عز وجل تقول في قلحاتة الافك المعروفة قالت عائشة رضي الله عنها قالت فلما ذهب الجيش عنها وراحوا نسوها يظنونها في الهودج وخلوها وراحها تركوها قالت فاستندت على جدع دخلة ها فغفوت فما استيقظت يعني ما صحيت إلا على استرجاع صفوان من يوم شافها قال إن لله وإن ما عليه راجعون قالت فلما استيقظت إيش إيش سويت قالت خمرته وجه. وجهي ما قالت رأسي قالت خمرت وجهي صريح وصحيح في البخاري وكان يعرفني قبل, الحديث قبل, قبل الحجاب, الحجاب قبل أن يفرض الحجاب إذن ما كانت القضية بهذه الطريقة لما يقول النبي عليه السلام لجابر ميز اذهب ميز إليها فإن في أعين الأنصار لو كان كشفهش كان عيونها في وجهها قاعد عندها في مكان لا تقعد تحتاج تروح تنظر المخطوبة وتقعد تكلمها لها أبدا يقعد طالعها ليش جابري إن بعسلم يحد الآن قضية يقول في الوجه يقول العين فإن في أعين أنصار شيء فانظر إليها طيب ليه خلاص جل ما يحتاج أروح أكلمها لها أقعد وأشوف وهي مرة وشوفها فالأحاديث أكثر من أن تذكر فيها القضية لكن ذكرنا هالحاديثين في الصحيح و... هم الكثير يقول يا خي ان الحديث هاي يعني اول العلماء استندوا فيها على انها مباب سد الذراير اي نعم عشان كده اقول كل اللي يتكلم عن ما وصله لان لك لما تجمع ليش يقولك قول الجمهور ليه الان المتاخرين يأخذون اقوال ائمة كلهم فيشوفون حديث اللي يستند عليها مثلا الامام فلان عليه رحمة الله كان لحين ضعيف عند غيره أقوى. مثلًا أحيانًا يكون عند أحمد ضعيف عند مالك وعبيدة أقوى. فنقول الحين قال خلاص القول دائمًا نتبل عشان كذا هم لأي لا مشكرو. قال ما وجدتموه خلاص كلامهم. موافق لكلام النبي عليه السلام فخذوه ما وجدتموه مخالف فاضربو به عرض الحائط والآخر يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى كلام رسول الله عليه السلام فهي <تصفيق> جماعة نرجع نقول حتى نرجع نقول الآية يا جماعة لما يقول الله سبحانه ولا يضربنا بأرض بهن اللي يعلم ايش اكثر مخاط خطورة اني اسمع صوت واحدة تمشي بكعبها ولا بخالخالها وان ما شفت شيء ولا اشوف وجهها وخدودها ورموشها وشفاها صحيح يا جماعة زي ذا اللي يضربوه يقول ما ق فعجيب يعني حتى قضية عندنا لابد يا جماعة يعني نشوف في, دي في دينه ننظر ونقول مالك رحمه الله إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم على من يأخذ دين ونقعد يتخير في الفتاوى ناخذ اتصال لأختم محمد من الأردن محمد السلام عليكم محمد السلام الله. تفضلي أختي أعطيكم عافية يا شيخ الله يعافيكم يا رب. عرب أعطي أحكمات الشيخ عبد الله تفضل اسمعكم الشيخ مم. تفضلي دكتور أول شيء الله يبارك فيك أنا والله أتمنى أن يكون عندي ابن زيك والله تكون ابني الله يوفرنا وياك والله تسلحنا وطمئنا والله عملك عملك الله عملك دكتور بدي أفعلك يعني الوحدة بس سنة كبيرة بالعمر ويصير معه ضغط وما تتحمل الشمار يعني حرام الله شو يعني شو الحكم طيب في سؤال ثاني أمو محمد ولا خلاص أنا شيف حد أخذ تليفون لك حسابتي مسألة خاصة بحب أخذك طيب هذا عند الكنترول إن شاء الله هم يتكلمون معكم جزاش الله خير يا أم محمد كلمة أم محمد وكثير من النساء يقولون أنا لما أضع خمار أم محمد يقولون أن حرمة كبيرة لما أضع خمار أتعب بعض النساء يقولون أن أضع الخمار أنخنق شيخ خلدوه. أنت لنضع شيء على أنفك ثوائي ربع ساعة أضيق كيف دايم كذا متغطية يقول الله عز وجل والقواعد من النساء اتكلم الله سبحانه عن واحدة قاعدة محرولة من كبر السن ما عقرا تمشي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح يعني قاعدة من كبر السن وما ترجون نكاح فلا جناح عليهن أن يض يتكشف ها إيش قال شكل بعدها غير متبرجات بزينة حتى العجوز يقول لا تتزينين ها قال وأي استعففنا خير لا هني وترى بعد كانت تبغى ترتفع قدرة عند رب عند رب العالمين هذه واحدة جاءت شايلها ولدها من أيام السلف شايلها ولدها من قاعد من النساء قاعد ما تقدر تحرك فشايلها ولدها فمر على واحد وسلم عليه قام من هذه قال هذه أمي قال طيب دائماً تروح وديها وتجيبها قال لي قال زوجها قال وين أزوجها وأسنانها كلها ساقطة ولا تقدر تتحرك فضربت ولدها قالت أطيع الرجل يعني يسمع كلام الرجل هذه ما يصلح هذه يجب أن تتغطى قال لا يرجونا نكاحاً هذه ترجو نكاحاً فهذه يا جماعة بعدين يا أخي خلنا نرجع فترة أنها يعني سبحان الله الآن أول النساء يعني يتغطون بناتوا كبار رجال وصغار وكبار زين ثم يوم جدت قضية تخلى نوك شوفوا بدأت الفتح قالوا والله ما عد نشوف فتحوا ها؟ كبروا النقر بدأوا ما كنت تشوفون مش بشون ثم بعد شوي صار اللثام شوي طلع الحين ما عده ما عد تشوف بعينها تشوف بخدها وتشوف جبهتها جبينها ثم شوي شوي قال ما عد نقدر فأخت الغالية الفاضي المباركة القواعد من النساء شوف كل شيء في القرآن وشوف بعد كل هذا قال غير شوف قواعد وقال ما يرجو لا يرجون النكاحن وقال كل بعدك وكل هذا ما هتبرج غير مدرجة بزينة أي زين تطلع ما في لا أي زين طيب إذا كانت كبيرة بس جميلة يا أخي في نشاك واضح عشان كذا الحين حتى حتى حتى من قول قول الشافعية الذين يعني منهم من يرى كشف الوجه قالوا بشرط بشرط في كل ترى العلماء اللي قالوا بشرط أن لا يكون ما ظنت فتنة وما في أكثر فتنة من زماننا اليوم. صحيح. الحين الواحد يطالع واحد هنا ناء ناء لابس زين. تطلع تنزل من السيارة يطالع يشوف يمكن يشوف له قطعة مساجة ولا شيء. فالحين عندنا فتن وشهوات عارمة. فاللي اللي حلل واباح وراءه كشف الوجه يقول لك بشرط أن لا يكون فتنة. الحين الحين بس العالم قاعد تغض بصرها ولا يطالع يمين يسار. طول تعال ثويني جاي المطار الحين عالم شخ غالة مراوح والله العظيم اي والله رادارات شيخة اي فأحمد لله اقول الشاهد يا جماعة خلاصة الموضوع ان هذا هذي احكام الله سبحانه الله شيخي سبحان انا اتفصل الله سبحانه هذه انا شاهدتها في محاضرة مرة النساء لما تقولهم عن غطاء الوجه انه حتى حذر الفتنة تقول انه مو حلوة ولما تقول لها يا اخي يعني زواج ما زواج قالت انه وايد حلوة ليش ما يتزوجوني سبحانه. وقلنا هي نفسها تقول أنا مو حلوة عشان تكشف وأنا حلوة ليش ما يجوني يتزوجوني الله المستعان طيب النقطة اللي بعدها شيخي هاي مسألة الزواج النساء يقولون الحين ذا غطينا كيف نتزوج يعني أنا غ... كيف أشوف الرجل والحين صار عندنا نحن في جامعاتنا في الدول العربية اختلاط ولازم تشوفه وتكلم معاه وأحبها وتحبني وعلاقة وكذا حتى يتزوج وأنا أنا اللي يخبرني أحد الأخوة يقول يعني كأن في مسلسل قالها ما قادر على كل هال يعني كل هالسنوات ما قدرت تقصين على واحد أن يتزوجك يعني هاي طريقة الزواجة الآن شوف الله مستعان شيخنا نحن لازم نرجع نقول نحن عبيد ولا منحن عبيد نحن على الإيمان ونحن على الإيمان لازم نتفق على هالقضية صحيح إذا كنت تقول لك مؤمن إلا الله سبحانه بنريحك رأي لك خلاص هذا ما نتكلم معنا مؤمن وإذا كان غير مؤمن نقول تعال من بعدين نجاوب, نجاوب عليك في هذه القضية قضية الزواج أنه أصلا ما فهمنا كيف التوفيق من الله سبحانه وتعالى يا أخي ما هو قضية زواج قضية حتى جنة لن تنال يا أخي يقول العزم عبد السلام علي رحمة الله يقول والله يحلف بالله يقول والله لن يصلوا لشيء أي شيء بغير الله فكيف يصلون إلى الله بغير الله يعني أنت بغرض الله ولم تغرض الله يتغرض الله سبحانه وتعالى تخالف أمره خضية الزواج هو من اللي قال لك أم خالد ويد طولناها على الخط طيب أجل هذا السؤال هل سألني بعد شوي نعيد إن شاء الله إن شاء الله الأخة أم خالد سلام عليكم السلام عليكم ورحمة, سلام ورحمة, سلام. ورحمة سلام. الله وبركاته اتفضل أختي أخي الكريم بما أنها حملة العفاف إن شاء الله بإذن الله تكون مقبولة بإذن الله بإذن الله يكون لها صدى كبير بين الأخوات آم فمن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول عفوا عفو عفو تعفوا نساءكم فأنا يكون الأب و أنا عندي في البداية مم. من لبس البنات يعني بنات الله ي... إن شاء الله يصلحهم يا رب بتكون العضايا ملفتة للنظر فما برأيك للأم يعني الأساس الأم نعم يعني تكون الأم قدوة البناتها الصغار يعني كل بتقلد أمها أكيد يعني في كذا فممكن كلمة للأخ عبد المحسن طي يسمعني الآن هو الآن يسمعك اختي معاك يسمعك السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته أخ الكريم وبركاته. جزاك الله على ما تقوم به إن شاء الله وسبحان الله العظيم يعني محبتكم في الله الحمد لله اللي اللي يعني خلاني أكلمت عليهم مباشرة الآن فسبحان الله يعني من أنما الأعمال بنائج فعلًا فد تمنالت كل خير و الله يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم أني يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبع سكت. مرات بإذن الله, الله. وأني منفعبك الإسلام المسلمين وأني آه. يخرج الأصلاب أنا ما ما هو مثلكم أحسن بإذن آه. الله ولا الأمام يصليت لكم حياة سعيدة بإذن الله على طاعة الله. زاك الله خير أخكم خالد. بارك زاكي الله, الله فيك. زاك الله خير. طيب نكمل ثم نعود لسؤال الأخ تمخال. نرجع نقول هل أنت مؤمن ولا أسأي نفسك الله كذا كنت مؤمنا؟ فإذا ما يسع المؤمن أن يخرج عن أمر الله أن يكون لهم الخير من أمرهم. إذا كان الكلام هذا مو مؤمن نقول آمين وبعدين نتكلم معك على لفة قضية الزواج وقضية التوفيق يعني ما هو قضية الحين العالم والبرامج كلها تتكلم عن الزواج زوج. طيب وهل الزواج هو المنتهى أن يجي رجال يخطب حرنه وخلاص؟ طيب كيف يعيش معها الآن حالها الطلاق؟ أكثر يعني بشكل مخيف حالها الطلاق طيب هذا اللي كلهم تزوجوا صح أو لا؟ صحيح في شيء اسمه توفيق من رب العالمين في شيء اسمه أن يعطيك الله وهو راضي الله أعطاه العمس ما كان راضي عنه صحيح. فأعطاه شوي قائزوا نوتعهم قليلا. ثم نضطرهم، صح ولا لا؟ لكن يا جماعة نتكلم عن كيف يرضى الله عنك، إذا يرضى الله عنك، بيعطيك كل شيء بيعطيك الرضا ترى يا أخي ممكن تكون ملك عندك مال، عندك فلوس، عندك سلطة، عندك، عندك، بس ما أنت راضي مشغول وما تقدر تنام هذه اللي ما يقدر يعطيك إياها إلا الله أبدا قال ممكن تكون أنت يا أخي أغنى واحد الآن وأتيت صحة ومال وجمال وكل شيء لكن والله العظيم ما تعرف أتنام وإذا و... و... جاتك أي مصيبة تكسر وتهد حيلك وتلقى نفسيتك ضيقة جدا أي شيء يهده وأي شيء يكدر عليك ما أعطاك رضا متى يعطيك رضا؟ قال الله عز جل رضي شوف المعادلة رضي الله عنهم هذا اللي قاعد نشتغل عليه يا جماع لا نقعد نزين نفسنا قدام الشاب عشان يتزوجني زيني نفسك قدام رب العالمين عشان يسخر لك العالم كله لا كبر لأجل هذا الله سبحانه وتعالى في العلاقات وأنا أعتب على يعني كثير من أخوان اللي يعني من اجتماعي ونفسي ويا جماعة دائما نتكلم عن قضية والله يا جماعة في ناس شايلة زوجها بعيونها ب... ومع ذلك ما بين في عينها والعكس صحيح القضية ما هي كذا يا جماعة في القرآن أنت مطلوب منك مو تصلحها مع كل الناس مطلوب منك تصلحها مع واحد مع ويصلح لك الدنيا كلها الله. قال جل جلاله إن الذين آمنوا نرجع نقول إيمان وعمل الصالحات ما في إيمان بدون عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ودم في قلوب الناس وإذا أحب الله عبدا النادى في السماء ماو بيحبك على الأرض يحبونك ملائكة لو الواحد فيهم في البخاري في حديث عائشة تقول جبريل له ستمئة جناح في البخاري تقول إذا بجناح واحد يسد الأفق هذا يحبك من أعماق قلب هو اجتثت أربع قرى له ثمان قرى في عنده من كثير وغيره أربع إلى ثمان قرى في قوة تفسير اجتثتها عالية سافلها هذا يحبك ستمائة جناح قال فيحبه جبريل يبدأ يتشرب قلب حب ذا الصغير اللي في الأرض أو الصغير اللي عافه في الأرض قال فينادي في السماء يا أهل السماء الملائكة فيها حملت عرش ما بين شحمة أذن أحدهم كما في حديث الصحيح عند أبي داود وغيره وبالطبرائي الكبير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة. يا الله هذا يحبه ويحبها اللي قاعدة مشي عشان هم يتبعوا الله سبحانه قال وسبعون ألف ملك يطوفون بالبيت المعمور كلهم يدعون له ويحبونه يا الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر فالذي تابوا ما يكفي واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويبدون يدعون لهم كلهم وهو في الأرض ما يدري فأنت صلح فوق تصلح لك قال ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الأرض علاقة الزوج بزوجته من اللي يجعل بين الاثنين مود يا أخي ممكن يا أخي أنت تقدم لي أشياء كثيرة بس ما ترى إني أقدم لك شيء لأنك أنا ما أحس إن عندي موّد لك صحيح. مع أنك تسوي حتى في الجاي يقول والله يا أخي انا مود يصير كويس مع الشيخ أحمد بس ما ما, ما في أي في ناس الحين كذا تتصو تقول مثلا الدكتور نفساني ولا شيء تقول أنا ما أحس إني ما أحب عشان كذا ما تضحك وجهي لا إيش شفت مكسر الوجه <تصفيق> مرة شفت شيخ فكان الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وإيش بينكم جعل بينكم جعل ولا جعلتم منتم بينكم ما أوضحنا إذا العلاقة فوق عشان تزين لازم أصلحها معها سبحانه وتعالى عشان صلحها لي ولا بنت شعيب عليه السلام يطال على الموسى في كل مكان متبرج الموسى عشان يتزوجها قاعدة عند لما جوا يسقون الرعاة قاعدة قدامهم متبرجة لا تذودان مبعدات عنهم ومبعدين عن كل حتى لما جاءت عند موسى عليه السلام الله يقول تمشي على استحياء يالله شالتها رجلها يقول من كثير أن عمر الخطاب رضي الله عنه في تفسيره أن عمر الخطاب يقول جاءت قائلة بتوبها على وجهها نص نص الكلام ها لا لا. قائلة رجعونا في تفسير بالكثير جماعة قائلة بتوبها على وجهها ليست كسلفة من النساء خرافة ولاجة لو جاء عمر اليوم رضي الله عنه وشاف نساءنا لكن يبقى فيه خير الشاهد أنها جابلها الله أحسن واحد على حيائها جابه من من مصر قال في واحد استهلك وما في أحد الله, الله يقول ألقيت عليك محبة مني فما يستهلك لهذه فهي طلعت الناس فتراح يا جماعة ما فاهمين غلط إحنا وإحنا شيخ أنت ولا أنا ولا فلان ولا فلان ما نتزوج وحده شافها صح؟ ما شفناهم صح عشان كده تمكشرفوا ديك يا جماعة هذا صحيح والله صحيح يا شيخ الآن القضية بسهولة أنت تبغى تصلح علاقتك كلها يا أخي صلحها مع الله يصلح لك كل شيء صدقت هو هو هو مالك الملك صدقت. يعني الآن تعرف إن كل ذنب نذنبه الآن والله سندفع ثمنه عاجلا أو آجلاً تدفع ثمنه يعني الحين مثلًا واحد تطلب مع شباب وتروح استغفر الله والعيد بالله وضنك وت... ربي بوفجها بواحد مخلص لها يعطيك مثل الطيبات والطيبات أي واحد مثلها عطش عيشي لأجل هذا قال يعني الله سبحانه وتعالى عدل فما يظلم الناس وإن أردت نعلق تعليق خالد كلام نعم كلام الأخ خالد يعني الأب والأمهات في اللباس الله سبحانه وتعالى ما قال قوام فسقكم وأهلكم نارا وقوده الناس والناس منهم أباه وأمهات وأبناء وقوده الناس والحجارة وعدة فف الله ما قال هالقضية إلا إلا تأكيد على هال المسؤولية الأب الله ما أعطاني وأعطاك أولاد وبنات وزينهم ها؟ وحركهم لنا وصحتهم لنا عشان, عشان نكثر من يعصون الله سبحانه وتعالى في الشوارع عشان كذا قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وأعظم الغش أن تغشهم في توحيدهم وأن تغشهم في هالعفة قال الله عز ج... النبي سلم في الصحيح يقول من مات يوم, يوم ما من راعي يسترعيه الله رعية فيموت يوم, يوم يموته وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، جنة. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول النبي بعسلم وأمر أولادكم بالصلاة سبع،, سبع. واضربهم عليها، العشر. وفرقوا بينهم في المضاجع، أفرق بينهم في المضاجع هم أطفال، أطفال يا أخي، خلها تلبس كسوة عند أخوها، إيش المشكلة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرقوا بينهم مضاجع، لا, لا ينكشف، هذا عنده أخوها شيخ، عنده أخو أي الحين وهذا ما الحين، هذا عنده أخوها لي هو محرم حتى لو كان بالغ لو كانوا بالغين كلهم يعني الحيوانات يا أخي ما تستج تسوي حركة إن أحد يعني ينظر لأخته بشهو أو عشان كده الله صدق على محرم لك جعت لكن قال فرقوا بينهم هم أطفال عشان ما يشوف جزء انكشف شوف العفاف معودها على العفاف من, من وهي طفلة ومعودة على العفاف وهو طفل فهذا العفاف يغرس من من أباء قال يقول في شرح الحديث والشرح الطول قال فرقوا أمر لمن الأباء لأبا... لأبا... أنتم فرقو بينهم ما يفهمون الحين شيء لكن لو شاف أمر وشاف ساقخته وهنايمه ونشاف شيء بيرسخ في في في ذهنه وقال شراح الحديث أن الله سبحانه وتعالى سلم ما ذكر علة يعني ليش قال لأن لي العلة أكثر من أن تحصى أي لا يعني المفاسد اللي تصير أكثر من أن تحصى والآن لما تلقي الكلام الخير مرة عن العفاف جاء واحد قال والله إني أذكر يوم كنت صغير إني كنت أطلع له البنات وأنا يقول ما أذكرني ولا حتى حول بلوك لكن يقول أذكرها عالقة إلى الآن يقول لم تكلمت على قضية هذه ذكرت إي والله إن الأمر فقضية التربية كلكم راعي وكلكم, وكلكم مسؤول وأسأل الله يعيننا ويربي لنا ذرياتنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا يقر عيننا بذلك آمين يا, رب آمين يا رب أخواني واخواتي يعني بعد هذا التطوف الجميل مع شيخنا الفاضل الجليل سنقف في هذه الاستراحة ثم نعود بعد ذلك لنواصل حوارنا مع الشيخ عبد المحسن سأل الهامة جدا في مسألة عفاف المرأة توقفنا عند لباس المرأة عند المحارم وفقا لسؤال الأختم خالد أو بعد يعني تعقيب على سؤال الأختم خالد وصلنا إلى موضوع لباس الفتاة عند محارمها كيف يكون فما بالنا بلباسها خارج البيت وبعيدا عن المحارم ودي شيخي نؤكد على هذه المسألة أو تقول لي يعني عند المحرم الآن يعني عفوا شيخي كثير من النساء تتساهل عند أخوها عند عند حتى مع أبوها وعند خلينا نقول حتى مع الأبناء في حدود معينة ولا مثل ما تعودوا في يعني في عادات أصبحت مسألة عادية أخوي عندنا إحنا بالعامية يقول ما ينقب اه مستحيل <تصفيق> طيب الحمد لله وصل وصلى على رسول نرجع نقول الحديث الآن كان عن الأطفال الأطفال لم يبلغوا الحلم أصلا يعني ما بعد جت عنده شهوة أصلا هو مجرد عين تتحرك ما في أي شيء آخر ثاني غريزة ولا ما بعد الله سبحانه وتعالى حتى كلف يعني الله سبحانه ما بعد كلف ومع ذلك يؤمر الآباء بالتفريق بينهم عشان ما يشوف شيء إذا أمر الأب وهو كبير الأب والبنت صغيرة أنا ما يكشف منها شيء فما ظنك إذا كبرت هذا الأمر الأول الأمر الثاني يا أخي في شيء اسمه الحياة ما يشترب الحياة ما يشترب, يشترب فلوس صحيح عشان كذا الحياة شيء ينبعث من داخل الإنسان فيستحي يقول المقيم فيكون كأن له نفسان يستحي بواحده من الأخرى. في الحياه هذا اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحياه والإيمان قرنا جميعا. يقول أي واحدة تشوف حياهها قل إيمانها قريب ما عندها حياه ما عندها إيمان. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. قال الحياه والإيمان قرنا جميعا. فإن رفع هذا رفع هذا. لا لا. طيب يعني يقول ما تقدر تشوف ما أنت ح تتكلم عن إيماني ما تفي عنها ولا عن إيمانك صح؟ صحيح. لكن تعال شوف اللي برا شوف الجزء اللي معها وعمل الصالحات شوف المعها حياة إذا رفع هذا يقول أعرف أن اللي ما تشوفه رفع أنت تشوف الحياة ولا ما إذا شفته مرفوع أعرف أن الإيمان مرفوع لاجل هذا في الصحيحين يقول بعسل من الحياة ولا يأتي إلا إلا بخير. بخير وفي صحيح مسلم نحية أبو هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار ولم أرهما ولم ألحقت عليهم ثم ذكر من الصنفين ونساء ما قال عاريات كان نعرف أنهم عاريات ونقول لا يمكن ذول العالم والحدين والكفار من عباد شيطان قال كاسيات عاريات أمة البس لك بنطلون يا شيخ كأنها والعيارو بلا عارية مفصل الجسم تفصيل طالع عند أخوانها عند أهلا، ها؟ قال والضيق والشفاف والمفتوح في أقوال العلماء هذا كله اسمه كاسيات عاريات. الحين لما تلبس لبس كده وفت عليه هنا، هذه اسمها كاسية عارية. يعني مع أنها في جهة مغطى مكان إلا أنك إذا تشوفه مكان ثاني، فما أظنك اللي صارت ترفع صحيح. ها؟ فقال كاسيات عاريات. مائلات؟ مميلات. مميلات. تقول وتقول مملات يستمرون الشباب ويستمرون ال زين قال أول شيء قام الأهل النار ثم قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة تجاه رافعة شعرها ها ثم قال لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة لأن تها القضية لأن قضيتنا كلها هنا وين عشان نرضي سبحانه الجنة وننجو النار قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا هذا كلام كلام واحد صادق عليه الصليب ما يكذب ها ما ينطق عن الهوى الكلام اللي جاء جاء من اللي بيحاسبنا اللي بيحاسبنا قال كلهم أن ما فيه بطل يا أخي هذه التهديدات لو جاءت لجبل قلت الجبل لساق فما بالك تجيء لرجل وهو أقوى من المرأة ما بتسير للمرأة طيب شيخ الغالي هذه الأربعة الدات لا يدخلون الجنة تكفي لا قال ريحها ولا ريحها هل الحديث قال عند الرجال هو وصف قال صفتها في لباسها هذه الصفة ما ذكر عند نساء ولا عند رجال ولا قال صفتها الآن يقول تفصل عالي عاري عندنا في السعودية يقول نفصل عاري لابس عاري فهم يتكلمون عن نفس اللي يذكرون بعسلم الحديث لأن قال لابس عاري و يا جماعة اليوم صدنا نسمع أشياء والله العظيم الحيوانات تتعفف عنها من قضايا الأشياء اللي مع النساء والد الاختي طالع فيه خالته والعياذ بالله أشياء يعني يتقذز منها والله الحيوان قسما بالله وجاتنا قصة الشيخة الهوى في زين المحارم والعياذ بالله, بالله يعني حتى كنت قبل سنين نسمعها عن كفار قسم بالله أنك تنتفض بيوقف قلبك صحيح فالشاهد يا جماعة هذه متى صرنا نشوفها والسحاق والبلاوة هذه يوم صار الكاسيات العاليات أكثر صارت تفتح الساق فتقوم بنت ديك تطالع ساقها وبدأت لعذب الله الحركات اللي والله العظيم يترفع عنها الحيوان يعني تعال حط حضيرة حط فيها أي حيوان من نوع أنثى خمسين واحد وخمسين حيوان ذكر من نوع واحد أتحدثت يا أخي في علاقة بينهم الجزء صحيح وهم حيوانات عارفين هذا ما يصلح هذه المرأة خلقت لهذا وهذا خلقت ما في فكيف يا جماعة نزلت عقولنا حتى صارت أكثر هذه كلها الدين جاء قطعة وحدة تطبقها كلنا تأخذ كلنا فيا جماعة التهديد هذا ما جاء عند الرجال ولا م. عند النساء والمحارم وعند طيب. الرجال أيئة وحدها لبسها دائما عاري هالي تخاف من الحديث على موضوع قطعة وحدة شيخ تقول الموضوع جاء قطعة وحدة هم يقولون عن اللبس الشرعي أو اللبس الإسلامي صار قطعة وحدة ما في يعني عفوا ما, ما يوافق الموضة ما في شيء من الصورة التجميلية عباية وسودة كانها خيمة سودة أو عباية مثلا بأي كانت صورة وحدة طيب الدنيا موضة جمال إن الله جميل يحب الجمال هذا حين أكثر الناس صح ولا لا هذا يقولون كذا صح أكثر الناس الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرست مثل الحملات بمؤمنين فأنت خاطر المؤمن المؤمن لا تخاطب يا أخي بعدين قضية الحين الموضة نرجع نقول تعي سعى الدينار، أنت موضة تبع حواك ولا الله أمر فيها الحين يا جماعة اللحية هذه أننا حاطينها عشان من عشان ستيفن سي قال ولا ألبس بروسلي ولا مقلدين من كرم الله المجلس والمسامع. أننا مقلدينها عشان واحد اسمه محمد عليه الصلاة <تصفيق> والسلام <تصفيق> نؤمن أنه رسول الله عليه السلام قال له عفو لما انقصر هالثياب. ما عندنا فلوس نكملها يعني لا طيب يعني يمكن شكلها أحسن ما لنا علاقة في الش أهم شيء هالقلب يزين أنا بشتغل على هذا فهذا ما يزين لأن زين اللي برا وأدعي الله عز وجل أنا أزين اللي أتحكم فيه فيزين الله القلب اللي ما يتحكم فيه له فيجماعة عندنا أزين ما قلت نرجع أسأل أما قضية والله سبحانه وتعالى ولا يستوي الخبيث والطيب إيش قال بعدها ولو أعجبك أيش؟ كثرة. كثرة الخبيث يقول خبيث بكثير لكن ترى هم بعلمك كنهم ترى لا جوع عندي ميزان هذا وين بيروح بعد الميزان غير ميزان هذا وين بيروح بعد الميزان صح. ترى موقفهم غير عند الصراط ترى أول ما يدخلون في القبر ترى ساعة القبر مختلفة عند هذا قال لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يقول ترى بتشوف العالم كلهم يسوي لكن هل أنا أروح مع الناس إذا أنا ما عندي شخصية أصلا الناس راحوا لا يكون يقول بحسن لا يكون أحدكم مع نحسن الناس أحسن اليوم حطوا عباية على الكتف كل عام حطوا على الكتف اليوم العالم واحد تفضل نفس حجاب تحط لك كذا وتحط البنطلون وتطلع برا هذا ما هو حجاب انت دخلني في سؤال لبعد اللي هو موضوع الحجاب إي إيه حجاب في الراس وفوق أترك هذه بعد اتصال الأخت هدى طيب الأخت هدى السلام عليكم أختي هدى ألو تفضل أختي معكم السلام عليكم ورحمة الله, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو سمحت ممكن أن الشيخ يسمعكم الشيخ تفضل أختي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو سمحتي شيخ أنا حبيت شارك في الحملة هذه لأنه هي صراحة يعني استفدنا منها كثير الحمد لله. ف يعني أحبّ أتكلم عن بنات هذا الزمن أنهم يعني صراحة يعني بعضهم زي كذا لابسه حجاب ومدريال زي كذا بس تيجي فتح العيون يعني رغم انها حاطه جونتيات نتيات فتح العيون ومكياج فتقول انا متحجبه يعني لما تتعرض لها تقول انا متحجبه فهي يعني صح متحجبه لابسه جوا زي كذا بس عيونها مفتوحة وتقول يعني, شباب يتعرضوا بس يعني بس هي يعني طبعا عيونها مدرزة كذا طيب زاتي الله خير أخت هدى بارك الله فيك وصل السؤال الله ينزيش خير نرجع شيخي لموضوعنا ونعقب على موضوع الأخت هدى موضوع توسع في موضوع العيون يعني أنت قلتوا خلاص الأخت هدى تقول يعني احنا يعني يقولون نمت غطيات وتقولون نقاب نحن النقاب لكن النقاب لازم يسكر كلش ما بيشوفه بدعم بطيح بسقط وكذا توسع شوي طيب واضح القضية ما هي قضية التخفيرات أنا ماني بصاحب الدين اللي هي جاوبت زهر الله خير جاوبت بالآية تقول ان الشباب يضايقوني البنت هذيك تقول ان الشباب يضايقوني هذا اللي قالها الله عز وجل قال ذلك عدنا. تبغى تعرف حجابك زين ولا وزين؟ شوف العالم اللي جاء طالع وتجي وت تعرض لك قال ذلك أدنا أن يعرفنا فلا يؤذين, يؤذين ما عمري والله يا شفت واحدة متحجبة حجاب زي الناس وبعبأتها على رأسها وواحد تعرض لها أتحديك ما أحد لحقها بل والله يا تلقى الفساق قبل الصالحين يحترمها والله نجلها أقسم بالله ولا يتعرض لها قرأت كاتير اليوم. واحدة لابسة حجاب ولابسة ضيق والبنطلون وقميص تحت فواحد من الشباب وراها يقول لها انتي لا محجبة فنحترمك ولا قطة يعني فما عارفين انتي شنو الحين انتي فوق شيء وتحت شيء وهذا اللي يقولون الآن دعاة التحرير المرأة طيب بنتحجب وانتو قلون حجاب وعندهم هم مثل ما قلنا في المسألة نرجع لكو يقولون حجب. مو بحنا اللي نقول اي لا انا اجاوب عليهم شيخنا ايبا اتحوش بياك لا لا برضو يقولون ما فيه يقولون في دين من رب العالمين هي تأخذها هي تخلي ما في يقولون اللي يقولون هذول ناقلين كلام الله عز وجل وكلام رسوله الله عليه فمشكلتك ما هو مع, مع الحين الحين شيخ لما تنصحني الآن لي والله يا أخي توبك طويل وما سأقول لك يا أخي أنتم تع تعقدون حتى في الثياب هل الكلام ممكن؟ عش. تقول أنا ما لي علاقة الكلام من رسوله مشكلتك ما هي معي مشكلتك معي اللي تتمنى شفاعته يوم القيامة وأقول الله الله عز وجل إن كنتم تحبون الله التبعوني. فاتبعوني الآن في أشياء كثيرة نشوف نحن نتبع لو لا نتبع. خلنا تبغان صوّي اختبار سريع يحبنا الله يحبنا قبل الاختبار أنت لقد صلّي ناصر. تفضل أخوي ناصر. الأخ ناصر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تفضل أخوي. كيف حالك أخوي؟ حياك الله الله يحفظك. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعكم الشيخ. تفضل أخوي. كيف حالك الشيخ؟ حياك الله حياي. هلا الشيخ. الشيخ طيب. الله يحفظك رب. والله العظيم أنه أحبك في الله أحبك الذي أحبتني ناسا أسأل الله بعظمة أن يفرق لتالي الخير والسلام إن شاء الله آه الله يتزاك عندي سؤال يا شيخ رو سمحت سم في بعض نساء أي تحتاج بكشف وجهها الحرم المكي أنا لاحظت الشيء هذا بقولهم أن يعني لا يجوز تغدث الوجه في الصراح فما حكم ذلك أي م. واضح يا شيخي لا كمل خير آمين الله خير زاك الله خير يا خميس نرجع للاختبار ثم نعود ليه طيب خل نيجي اختبار رفهم. سريع يعني ش أنا ممكن واحد يقيم نفسه هالآن هل يحبني الله ولا ما يحبني الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون فاتبعوني يعني تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتريح بكم الله سلام. الآن النبي يسلم أمر ثياب الرجال تروح؟ فوق الكعبين قال ترتفع صح ولا لا قال ما أسلم الكعبين في النهر وثلاثة لا يكلمهم الله قالوا منهم العذب لا مسبل صح إزالة و... وأمر الثياب النساء وين تروح في صحيح مسلم نفس الحديث وين أمر الثياب الرجال نزل. قال يدرينه شبرا قال رسول الله إذا تنكشف أقدامه النقيار خينه ذراعا ذراعا يعني أمر الثياب تروح النساء تروح تحت والثياب الرجال تروح فوق, فوق. هل اليوم نبغى نشوفه يحبنا ولا ما يحبنا كل واحد فيكم تفتح دوا داربها وتشوف ودوالي بإخوانها تلقى ثياب الرجال تنزل وثياب النساء ترتفع ترتفع، فيعرف الآن الإنسان أنه هل هو رايح للطريق أن الله يحبه ولا ما يحبه؟ عرفت عليه شيخ؟ نعم لأن لو كنت تحب الله سبحانه وتعالى الله يقول إذا كنت تع تقيس مقدار محبة الله لك، فقال فاتبعوني يحبكم الله عز وجل، فشوف العن مخالف. الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنظول لمن هو في الدين إلى من هو فوقكم وفي الدنيا لمن هو دونكم. الآن اليوم متابعينا ولا مخ فلان عنده وانما عندنا فلان عنده سيارة ما عندنا فلان متزوجة وإحنا ما تزوج صح؟ صحيح. طيب كم فلانة شفتيها ما تقدر تتحرك كم فلانة شفتيها ويتاكل من أنفها من المرض؟ كم فلانة شفتيها عندها ورم وأنت ما عندك ورم؟ فقاعدين نش الحين قرظنا الآية. صرنا نشوف في الدنيا لمن هو أحسن منا وفي الدين وقس على أحاديث كثير إنه بعد لما رحم الله خلناها بالعكس يبقى طائفة. وفتيات ورجال ونساء من الأمة أسى الله سبحانه يثبتهم ويزيدهم ولا أنسى في حياتي في حياتي موقف في المستشفى العسكري في الرياض لإمرأة كانت في شهر التاسع وبتولد يعني في العشرينات من عمرها وبتولد رأيتها والله يوم دخلت بالقفازات وعبا أتعرف ما تشوف منها أي شيء ثم توقف قلب قلب ولدها في باطنها ثلاث مرات، هو كل ما يجي يدخل دكتور رجل تقول ما يدخل، والله ما يدخل، فكانت ترفض وسبحان الله يعيد الله نبض القلب حق ولد الجنين من الله سبحانه وتعالى، والله رأيتها وهي شايلة شنط الحقيبة حقتها حملتها تطلع من المستشفى تنطر زوجها، لا إنا الحمد، ليه؟ قالت تطلعني على حسابي أي شيء نتسلف أي شيء بس والله ما شوفني الرجال مع نعم. آلام النفاس آلام الطلق اللي تعد طبيا أشد آلام آلام الطلق صحيح شوف الآن نسيت آلام الطلق لأنها وجدت قضية خضية حياها مع العلم أنه يقول لك يا أخي دكتور بيطلع قالت لا تجيبوني وضررات تبيح المحظولات و جاءت دكتور وطبيبة من الطوارئ عشان تشوفها والله العظيم ما زاد هذاك إلا عزا كبرت والله العظيم في في قلوب عندها قيمة عندها مبدأ صحيح الآن قضيتها. تعلم أن الله يحب الحياة والحياة لا يأتي لها بخير والله رجع الله ولدها ونبث قلبه والله آخرج لها ولد يعني سبحان ما خلق سبحانه الله نطلقت صال اخنة بو خليفة من البحرين من الأخ بو خليفة نعم السلام عليكم عليكم ورحمة الله فاضل أخي معانا على الهوى السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله, الله وكاته الشيخ عندي سأل الله عندي بعض الأخوات يعني الله يفتر عليها إن شاء الله دنيا وآخرة يتغطون شيخ بالحجاب م -م. فعندهم بعض النقصة مثلا القفاز والله تقطية الوجه ان يكون البرقة بحرين المسامة سي... يعني تقولون انا مقتنع عنا هاي حجاب يعني فبعض الاخوات تكون مثلا كبيرة شوية ستنة تقريبا 36 فشون انا الطريقة ان اقنعها ان تتحجب الحجاب في الشارع يعني طيب بس يا شيخ الطهور لا بس عليك يعني ونحبك في الله يا شيخ الله يتزاك خيره بشرك مي بخير وفضل من الله لعمه الله, الله يحفظك يا ابو, أبو خليفة اتزاك الله خير خوي بو خليفة طيب نحن نرجع لسؤال الأخ ناصر اللي هو الكشف عن الوجه في الإحرام أي ذكرنا حديث عائشة في البخاري وذكرنا لحالة يتفصح حديث اسمار بنت عميس قالت إذا مر علينا الركبان أسدلت إحدانا على وجهها على وجهها, على وجهها طيب كيف يقنعها أخ أبو خليفة كيف يقنع كيف يقنع اللي بيها بها تحجب حجاب شرعي تقول لنا كبيرة وقلب سترانيها البرقة أي شايف البراقة ولا البرقة اللي هو يجي من, من تحت أي يعني مو نقاب كامل ملبس حجاب في خط في النص هذا يسمونه بطولة في الخليج أجل والله اختلف العلم طيب وهذا وهذا شلون؟ هذا ما أدري وش البطولة هم الرأس من البطولة بطولة شلون شكله؟ هذا اللي هو يجي خط جدا عصي ومسكر من هنا اللي فيه حديد أو ذهب مو ذهب هو هذا القماش معين يعني ما أدري والله أنا ما عارف شكله <تصفيق> نوعات المشكل لكن يا, لكن يا جماعة الشاهد أنه إذا كان القضية الآن يا, يا أخي إحنا نشوف العالم طالعون هل فأنت شف يا شيخ الآن أي شيء في زينة إذا قال قل للمرأة الآن مثلا ما تغطين إذا قال شكلي أزين كذا قل له هذا الأزين هو اللي ما, ما يبغى لا اللي أزين ما يبغى هو اللي يقول لا يبدينا زينته صحيح قال إلا فعندك زوجك ما طيب ما تزوجت والله لازم تصلحينها معي يصلح وهذا اللي تزوجوا خلاص كلهم كويسين كم طيب يتطلقوا وكم ناس متوجين يقولوا ما لي من بعض والله يعني ترى الحين أنا شوف البرامج شيخ اليوم وز وكأن الزواج هو الجنة شماعة لازم يرضى هو ترضين ترضين في كل شيء يرضيك بكل شيء خير لك أعطيك يا صدقتي سبحانه أخونا محمد من العراق لاخ محمد لاخ محمد السلام عليكم سلام ورحمة, ورحمة, ورحمه الله وبركاته شلونك حياك الله تفضل السلام عليكم, عليكم ورحمة السلام عليكم الله وبركاته الله, الله. يحفظك الله احبك, أحبك الله الذي احبتنا فيه تفضل اخي محمد الله آمين وياك الحمد لله تفضل تفضل ما... كم تفضل كم تلبس الحجاب مم. كم عمرها تلبس الحجاب كم يكون عمرها نعم يكون عمر الطفلة وياذ لازم تدق الحجاب. طيب خير إن شاء الله. إجابك الشيخ. الله يجزيك خير. طيب شيخي نجاوب على الأخ حتى أدخل في سؤالي اللي بعد. كم عمرها؟ ندخل السؤال هذا بعد. نخليه بعدين. طيب آه شيخي آه وقائلة أرجع <ترجعنا> إلى وقائلة <شتغل> شيخي. طيب تقولون إذا أن تقولون أو إن إذا تبرجتي أو التبرج. يغضب الله سبحانه وتعالى وفي عقوبة ستعاقبين أيه. أنا موفقة أيه. والدليل إن كثير من المتبرجات كما تسمونهم أنتم أو الغير متغطيات وصلوا إلى مناصب وحصلوا على أمور في الدنيا شيء عظيم يا سلام عليك أنت تجاوب نفسك تقول أول شيء تقول في الدنيا ما أنا جاوب هم يجاوبون الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فمو بشرط إن أعطاك أعطى فرعون أعطى فرعون قال النبي عليه السلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يحبه؟ من هم لا يا أخي أعطاه فرعون، فرعون مو وصل منصب، فرعون صار ملك يقول وهذه الأنهار تجري، أليس ليملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فهذا ما هو مقياس أولاً، زين؟ زين شوف؟ معك. ثانيا قضية أن اللي أمر النهر عن هذا هو الله سبحانه وتعالى فما هو إحنا؟ ها؟ الأمر الثالث الله سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكرو به إيش ضيقنا عليهم لا قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بمؤتوا أخذناهم بغتا فإذا هم فقطع فقطعوا القوم الذين ظلموا ثم قال بعدها أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كل هذه التهديدات عشان ناس فتح لهم طيب عطاهم يقول الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أمري لهم إن كيدي, كيدي متين النبي عليه السلام يقول إذا رأيت الله يتابع على العبد النعم وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما هو التدراج ثم مثلا بعدها فلما نسوا مذكرون فتحنا عليهم فالمقياس مبناء عطبوا الشيخ والحين أخذه وأسأل الله أن ينتقل من. آمين يا عبد أختي إيمان من الجزار أختي إيمان السلام عليكم سلامة حت الله. تفضل يا أختي. يا سيخلو سمحت عندي مشاركة في حماسكم هذه. تفضلين. سوف تكون ما إلى شوية العفة في المرأة أكثر من عفة الرجل يعني. م. رغم أنني دائما أركز على أن العفة تيجي من طرفيين. جميل جميل. طيب أصل في العدم العفة في مجتمعاتنا أو خلينا نكون أكثر تفاؤل نقول كذ كذلة في مجتمعاتنا م. هو راجع إلى سبب مهم هو التربية. وأنا لا أقصد يعني التربية التي تكلم عنها بعض المتصرين مثلا كقول الأب لابنته تحجبي في حزب إنما التربية أنت معايا الشيخ؟ معاك معاك أكتب فضلي معاك إنما التربية ليست مثلا الوالد إذا ينبغي أن يرسخ أبنائهما الحدث أو الحكمة من ديننا هذا مثلا الفتاة إذا ربها الأب على حجاب مثلا يعني فقط تكون تحجبي تقول أبت لماذا أتحجب؟ يقول لأن الله أمرنا بهذا صحيح أن ربي أمرنا بهذا لكن ما من الحكم منه لأن يبنتي مثلا حجاب, حجاب يحفظك مثلا شرر حتى لا يعاكسونك مثلا حتى تعصي وتعصي المجتمع معك حتى لا يقعد أبصر ذئاب عليك مثلا هكذا جميل هذا هو المرضى وربما هذا أن أعكده شرر الرئيسي في انتلاق فتياتنا في الرديدة والتبرج والسفور لأنهم لأن من يطهم أن الحجاب وعدم التعطر وغض البصر وهذه الأمور هي عبادة من يطهم أن الرب الذي أمر عليها السراطة الصم هو نفسه الذي فرض عليها الحجاب سبحانه ويا الشيخ بنسبة لعساس الرجل الرجل ليس دائما ينزع عليه السبب المرأة تبرج أنني فينبغي أنني يعني أنزلق في, في يعني النظر إليها أو شيء وأنت هل سيدنا يوسف على السنة لما تبينت للمرأة وكذا وكذا وتساعد القصة يعني حسنة. ويا الشيخ فقط عندي طلب بسيط تفضل أختي يعني يا ريت الحملة ما تكون بقصوى على دول الخليج فقط يعني جوعنا الجزائر والمغرب العربي لأننا بحاز أكثر منهم جميل طيب ودعونا يا شيخ الله يحفظكم يا رب وبارك فيك شيختي إيمان ما شاء الله يعني شوف شيخي ترى يعني أنا أنا عن نفسي أسعد أو أسر كثير بمكالمات المغرب العربي المغرب الجزائر في وعي وفي ثقافة نحن ترى مخذين صورة في السابق عن هالبلدان أنها بعيد زرتهم نصيف الماضي شيخ وإذا بلاد يعني مليئة بالإيمان والفكر والطهر آه. لكن سبحان الله الإعلام يصورها بصورة مغايرة واتصال الإخت يدل على مثل هذه الصورة لكن أكدت على عدة مسائل. المسألة آه. الأولى وإن كانت بتأخذ شيء من من رسائلي أنا من الوقت يعني موضوع العفاف كلن ندق على الحريم. طيب دعني أج شيخنا الشيخ لي وإذا نسيت شيء إني ظهرنا المكالمة المداخلة ما شاء الله تبارك الله و الأخوان جميعا لكن جزاك الله خير لأن كثرت نقاط قوية جدا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الأمة وبالجميع وجزاك الله خير على حرصك وغيرتك قالت الله جزاه خير قضية العفة منص على النساء والرجال ونحن نوافقها في هذا. في أمور خصصها القرآن جانب على جانب مثال قال الله عز وجل وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُّ لما جت السرقة قال والسارق والسارق ليش لقضية الزنا قدم المرأة كلهم اثنينهم وحط عليهم عقوبات وكل شيء لا والعياذ بالله صلى الله عافينا وياكم المسلمين لكن بدأ بالزانية المرأة لأنه لو لا هي ما كاملنا الآن شوف واحدة الآن تطلع تخرب لك الدنيا كلها تمشي في شارع واحد، خر تخرب العالم ذي كلهم، وقال بعدها وزاني بعد ترى ما قال الزانية والمظلوم ال الضحية اللي أنزل وراها لا قال يبقى هو زاني، زين؟ لكن قدم المرأة لتأثيرها ولي سيطرت شيطان عليها، يقول بعسلة من المرأة عوره إذا خرجت استشرفها شيطان، ها؟ صحيح. وسهل تنساخ حول، طيب؟ صحيح. صحيح. هذا الأمر أول، أما أمر قضية ال العفة. أنها للنساء والرجال بل صورة يوسف عليه السلام دارت على هذا. والله لما قال عن غض البصل قال قل المؤمنين يغضوا، ما قال قل للمؤمنات يغضونه خلاص؟ لا المسؤولية مشتركة، لكن نقول من الأخطر اللي قدمها الله؟ لأن الله هو أعلم وأحكم بخلقه. الأمر الثاني قضية يوسف عليه السلام هي اللي جاءته، زال خير تقول وحتى الرجوع عليه مسؤوليا لا ينزلق. نرجع نقول هذا الدين هو يحاسب هذه وهذا. على كل مستوى. يوسف عليه السلام قال ما هذا الله؟ إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. شوف الفكرة عنده. عنده هدف. عنده أني أعبد رب العالمين فما أعصي. ها؟ قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الفحشاء. إنه من عبادنا مخلص. المخلصين. فهذا اختبار لي ولك. نشوفه الآن ولكل من يسمعني. هل الله يبعدك ويصرف عنك السوء والفحشاء ولا تيسر لك؟ أعرف إنك أنت من المخلصين ولا منتم مخلصين ولا من الناس العادين عند الله عز وجل. فلو ما عاد يوسف عليه السلام تخيل يوسف عليه السلام والعياذ بالله وحاشاه أن أتا المرأة هذه هل ظنك بتقلب المصحف تشوف صورة صورة اسم يوسف والله ما عاد يحط الله صورة اسمها يوسف ولا عاد يقول مكننا ليوسف ولا يقول إنهم يتقي ويصبر هذين سرين أصار نجاح هذين سرين أصار أصار نجاح كله فعندناش تتقي بس ما تصبر تقول عبت بس ما صار شيء وفي ناس يصبر بس ما يتقي فله صابر يلا ماشي فاذا اجتمعت الثنتين شيطان حديث يخرب عليك ثنتين اذا اجتمعت الثنتين قال الله وعدك فإن الله لا يضيع اجر المحسنين وقال بعد ما رفع يوسف قال كذلك مكننا ليوسف فمثل ما ذكرت الأخت لا نعم أولا التربية نعم والحكمة نعم لكن ليست الحكمه في كل شيء ليس كل شيء عندي حكمة فيه صح ولا لا م -م. الحين لو عندك أنت مراسل يعمل مراسل وتقول له خذ الظرف هذا وديه للمكان فلاني يقول لك والله ما اوديه انت علمني إيش فيه إيش الحكمة تقول تعثر خذ استقالتك معك وانطالع صح مع العلم بأنك ما أجرت دماء وبدماء ولا حركت قلبه ولا أجرت كلى أنت مجرع اعتراض في نهاية الشهر وشايف انك لك حق عليه فكيف رب العالمين الله إذا أراد أن يبين للحكمة مثل ما ذكرت الأخت أن الحكمة لطهارتك ولعفتك كلها يوديك الناس وأن تكوني غالية عند الله نعم يبين لكن في بعض الأمور يمكن ما يكون في حكمة ظاهرة والله هو الحكيم العليم عبودية كف فيها حكمة أن الله لشرائها وجزاها الله خير لما قالت أن الله هو اللي شرعة الدين تدلي في ثانية فضل. أرجع لي السؤال قلته ذكرته يا شيخ أما تقول أنت ليش التركيز علينا ها؟ مم. لو أقول لها خذي مليون قالت ليش تعطيني وما تأوض لا لا ما تقول الحمد لله من يربح المليون منكم ما يريد الدنيا ومنكم من الله ولو كان سنة. عرضا قريبا أو سوف نقاص دل لتبعوك ولكن كثر. طيب شيخي الاستفسار الأخير في اتصال الأخي معانا ولا انقض على التصال طيب خلنا نأخذ اتصال الأخير الأخ ثم تفضل أخوي علي السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخنا آمين وجزا الله القناة القائمة على مثل هذه البرامج الله يبارك أول شيء اللي شفناه في السنين هذه الجديدة أنها كثرة قنوات اللي تحد يعني تشجع الفساد وعلى الأمور اللي تبعدنا عن الدين الإسلامي بصورة عامة م -م. فا قبل كل شيء نتمنى من القنوات هذه ناتكث في الجرعة الدينية في الأحاديث في الندوات في تفسير كان ااا يعني مبطي كان الشيخ الشعراوي بنسمع ااا هو الجلسة حكته في رمضان م. ولان بعد ما توفى الشعراوي كلها معاده فلو في فيه شيوخ بتفسير القرآن والأحاديث النبوية يكون لها جرعات مكثفة أول شيء الناس سبحان الله يعني صاروا يبحثوا عن الدنيا فتأثروا بالقنوات الفضائية والغزو الغربي بصفة عامة هذا رقم واحد رقم اثنين يا شيخ اللي انا اللي اضحطه بس في الحملة حقتكم هذه جزاكم الله خير انه الان جينا قررنا الرجل نزر الشارع لا بستوب بدون غترة وعقال وطاقية الناس بتنتقده وتبحك عليه ولكن المرأة لا لما تنزل الحين صارت هي بالشيء لو لبست هي وتغطت وزي كذا انتقدوها لا بالشيء يعني أصبح الرجل هو اللي التثر والمرأة هي عازنا الله هو إياكم إنها هي بصارة تكشف عورتها فانقلبت العاية وهذه هي المصيبة حبيت أشارك هذا والله يجزاكم خير على ترنامج هذا والله يعطيكم العافية إن شاء الله ويجزاكم الله عنه وعن أي مسلم كل خير إن شاء الله الله يبارك فيك يا أخي علي جزاك الله خير بارك الله فيك سؤالي الأخير شيخي موضوع الاحتجاج بقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان يحتجون فيها أن ترى الزمان قاعد يتطور وكثير من الأحكام الشرعية تغيرت بتغير الزمان كثير من الفتاوى عند الإمام الشافعي في العراق غير فتاوى الإمام الشافعي في مصر كثير من فتاوى الإمام أحمد فيها وجهين أو رأيين وثلاثة وأربعة ما معنى أنتم ماسكين لنا هذا الباب أنتم <تصفيق> <تصفيق> أول أمر قضية تغير رجل في جينا والله الدوام صار يأثر على الصلاة فبالله صلاة المغرب دي ما نبغاها وصلاة ذا بتغير أحكام يا جماعة ذكرنا القضية الأئمة الأربعة ما عند الواحد فيهم انترنت يطق الحديث ويطلع لك كل الأحاديث ودرجاتها صحيح ولا ضعيف كل يفتي بما عنده فالأهل التحقيق من المحدثين يبدأ يشوف الأحاديث وشو الصحيح بعدين هل أنت يا أخي اللي تحجب الحجة ذ يقول لك أنا خلاص أبأخذ من الإمام هذا كل شيء أبأأخذ من هذا لا يتنقى يأخذ اللي يبغى من هنا واللي ما يبغاه من هنا مثل ما قال الواحد يبغى يشرب الخمر في آيام السلف فقعد يفكر كيف يحلل هو بيشرب بيشرب يعني ما, مش حيب... ما راح يبطل فبيشرب بيشرب ايش قال قال قال العراقي الح... الح... النبي ذو حرامٌ قال العراقي أن النبيذ حلال شربه، وقال حرامان المدامة والسكر، فأخذت سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر والوزرو. يقول بجمع كلمة الأول واحد منهم قال له كلهم النبيذ والحلاوة كلها حرام، والثاني قال لا النبيذ حلال وذا والخمر حرام وهو بيشرب خمر قال أجر كلهم حلال، هباخذ قام يجمع. فأنت تلقى الناس يبدأ يقول ابن رحمة الله لو تتبعت سقطات العلماء وزلاتهم اللي فيك الشر كله فأنت تتبع هواك عشان كذا حتى قال أهل العلم إذا أفتيت بفتوى مثلا الشيخ رحمة مفتي وأنا مثلا مفتي ولسنا بذلك لكن هذا مفتي وهذا مفتي واحد آلف قال إذا أفتونك بأمرين بحديثين وجابوا لك لحديث شف أي اللي أقرب الهواك وأخالفه قال الله. لأن الهواء ما يأمرك بخير قال لأن النفس أمارة بالسوء فإذا نفسك اجت اجتهد شيء فهذا اللي قاعد يقول القاعدة اللي تقول شيخي تلقي القاعدة اللي يقول الشيخي تظل الحكم وافق الهواء أي نعم هو هو إذا إذا صا وافق الهواء خلاص يظل قال الله سبحانه وتعالى تعاولت تتبعوا الهواء أنت ظل قال الله سبحانه يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تبعوا أهوائهم فالتباعد الهواء هذا المصيبة فهل يتحجج لك هذا أصلا حتى لو ثبت عنده تعال الحين مثلا تحججك تقول والله مثلا ال أنتم بالعباية تعال شفها صلاة في صلاتها تلقى الأشياء الثابتة عندها ما تسويها زين تلقى صلات ما فيها خشوط ولا فيها سكينة ولا فيها أي شيء تلقى الأمور يعني مو قصده هو أن لو ثبت عندي أن الله أمره وأنه صح الحديث أني بسويه لا هو بس قاعد عشان مو مسوي قال الحديث فيه وفيه خلاف وفيه فهذه اللي قال الله سبحانه بدل الإنسان على نفسه بصيرة ولو, ولو ألقى معذرة. أبشر أخوي الشيخ اللي ذكر آخر واحد زال خير أن رغم القنوات فيها فتحت على افساد هناك قنوات كثير بفضل الله عز وجل اليوم من قنوات تدعو للسنة والتوحيد والحجاب والعفة قناة الحكمة قناة الرحمة قناة الناس قناة المباركة هذه في قنوات كثير بفضل الله قناة المجد فأبشرك أن وقناة الحافظ وقنوات بإذن الله أنها تثلي صدر وتقر العين وأبشرك رغم الفساد إلا أن فيه خير عظيم صحيح. وما دام الجدال بين الحق والباطل ولو دفع الله نفس الناس بعضهم ببعض لا فسد الأرض فأهم شيء واحد يكون بسمع جهة اللي يدافعون الحق بإذن لا الله. يدافعون الباطل بإذن الله, الله يجزيك خير شيخي آه. يفتح عليك يبارك فيك ويزيدك بسطة في العلم إن شاء, شاء الله الجسم بعتمي شيخ لا خلاص الله يفتح عليك يا الله, الله إخواني وخواتي لعلنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التطواف مع الحوار مع الشيخنا شيخنا الفاضل والكلام حول موضوع العفة موضوع شيق للمؤمنين لأنه يؤكد إيمانهم ومؤذي للمفسدين لأنه يعارض أهواءهم وينقض حججهم وبراهينهم المزعومة والعياذ بالله أختم معكم بهذه القصة أتمنى إذا في مجال نحط القصة الرمزية هذه تشوفونها معي قصة تتكلم عن ضفدع صغير نستفيد من الرمز الضفدع الصغير الضفدع الصغير هذا كان هناك مجموعة ضفادع قررت القيام بمسابقة للجري بدأ السباق التحدي كان الوصول إلى أعلى قمة برج تجمعت الحشود من الضفادع لمشاهدة السباق والتشجيع التشجيع من كل مكان جاء ليتابع معهم هذا السباق وبدأ السباق مع انطلاقة السباق وبأمانة لم يصدق الحضور أن أحدا من هذه الضفادع الصغيرة ستستطيع أن تحقق التحدي وأن تصل إلى قمة البرج لأن قمة البرج عالية وكل ما تسمعه من الحشود هو مستحيل مستحيل لن يصل أحد أو لا يمكن أن يصل أي ضفدع إلى القمة لأن البرج عالي جداً وبدأت الضفادع تسقط من الإعياء واحدا تلو الآخر ما عدا تلك الضفادع المتحمسة والمليئة بالنشاط وبدأت الحشود تصرخ إنه صعب جدا لن يستطيع أحد أن يصل واستمر سقوط المزيد من الضفادع الصغيرة ما عدا تفدع واحد استمر في الصعود إلى القمة أعلى وأعلى لم يتخلى عن إصراره أبدا وفي النهاية سقطت كل الضفادع ما عدا صديقنا الضفدع الصغير الذي نجح ووصل وبالتالي أرادت كل الضفادع التعرف على هذا الضفدع ومعرفة كيف استطاع أن يصل والكل سأل من أين أتى هذا الضفدع الصغير بالقوة للوصول إلى أعلى البرج عندها الكل اكتشف الضفدع الفائز كان أصم كان ما يسمع هذا الضفدع الفائز والحكمة تقول لا تصغي أبداً إلى ميول الآخرين السلبية والتشاؤمية، وإنما ينبغي أن تبقى أحلامك وأمانيك، أن تبقى قيمك ومبادئك هي المسألة أو الهدف الذي تسير حتى تصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى. دعهم يقولون، ولا تلتف إلى كلامهم. دعهم، ها شيخي؟ هذه الله كل هذه سبيلي. كل هذه سبيلي أدعو الله. أنا أمدك يعني سبحان الله. الله أكبر. تصل بإذن الله عز وجل. نحن. معكم بإذن الله عز وجل إخواني وأخواتي سنصل إلى العفة والطهر والفضيلة إذا أغلقنا آذاننا عن هذه الأبوقة القذرة التي تنادي لعدم العفاف وعدم الفضيلة ونداء العفاف مستمر وحملتنا هنا مستمرة في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى وحملتنا هناك في الإحساء ايضا مستمرة مع محاضراتها ومع برامجها القيمة بإذن الله تبارك وتعالى باسمكم جميعا أكرر شكري لشيخنا الشيخ عبد المحسن الأحمد على تكبده عناء السفر ومشاركته لنا في هذه الحفلة الحملة فهو رمز بإذن الله عز وجل من رموز العفاف ومشاركتنا في هذه الحملات أوكي. إلى نلتقي معكم في الغد بإذن الله تبارك وتعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في <تصفيق> الحب وصل.